ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبتنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين تقروا منهم ما كانوا به يتهدئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على لا الرحمة عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمتذك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمتذك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير